تسعة استمع إلى الحديث الشريف وأعده ثم اكتبه في دفترك فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا